وإخواني هو من في ذنبيل مدد في كل حين ما يخطى الصواس في الحباب يا نازلين الحي فوزتم لغايا نازلين قالوا فذا الحب شيء الى الغنى ورادنا زائل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 bareng-bareng kita ngucap itu cuman sholawat, cuman dibikir. Selain itu enggak usah, mau ngomong sama di sampingnya cukup pakai isyarat, jangan sampai keluar suara. ya Ibu-ibu ini lagi cari tempat duduk, silahkan cari tempat duduk dulu. Ya, yang duduknya rotok longgar, temennya dikasih,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 Alhamdulillah. Mari kita mulai mengunci lisan masing-masing kecuali untuk selawat dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfaatih ila hadrat sayidina wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أروح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابي التابين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جماعة سادات النسوية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنات البغدادي وسيد معرف القرخي وسيد بشير الحافي وسيد أبي يزيد البصامي وسيد أحمد الريفعي وسيد أحمد البدوي وسيد أبي مدين المغربي وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد بهاء الدين أنكشandi وسيد أبي حسن آل شاذري ثم إلى روح جماعة سادات النسوية Tunaikan kepada para saudara Al-Alawiyyin, khususnya di antaranya Syaikh Imam Al-Muhajir Al-Alhahmad bin Aisyah, Syaikh Abdullah bin Ahmad bin Aisyah, Syaikh Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Aisyah, Syaikh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi, Syaikh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf, Syaikh Al-Habib Bakar Sakran, Al-Habib Ali bin Bakar Sakran, Al-Habib Abdullah bin Bakar Alaidrus, Al-Habib Bakar bin Abdullah Alaidrus Al-Rini, Syaikh Fakhri Al-Wujud Syaikh Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Syib Al-Shib الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطوس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب احمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحره الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب الطوس واصوله وفروعه وذوي الحقوق على ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب محمد بن سليمان الحبشي وزوجته وعلمه في دوس بن الجفري ومشايخه وتلامذته واخواته wa ila dia sun habibi ali bin muhammad bin al habsi wali walideh wa zawjatiha bi fatimah binti muhammad mola wa aulaadih al habib abdullah al habib muhammad al habib ahmad wa sayyidi al habib alawi wa hababa khadijah thumma ila ru wa habibi al habib muhammad anis bin al habsi wali walideh wa anbah khadijah binti al gadri wa zawjatiha bi shifam bin abd al sughaf wali walideha wa ibni ammi ali bin muhammad anis al habsi wa walidi usman thumma ila ru ahmad bin azzrahman wa jaddi abdul bin usman wa ali bin al habsi wa jaddi bihi wa thumma ila ru al habib Salih bin Ahmad Azgaf wa Zajjati Alawiyah Thumma ila roh Al-Sharifah -ha Su'ad bin Di Abdullah bin Salim Azgaf Wa walidih Thumma ila roh Al-Habib Ali bin Abu Bakr Azgaf Wa al-Habib Muhammad Najib bin Taha bin Abdul Azgaf Thumma ila roh Bahaya Salman Pabongan Thumma ila roh Bahaya Hassan Manhaj -ha. Thumma ila roh Bahaya Umar Abdul Manana Thumma ila roh Bahaya Sirat Thumma ila roh Bahaya Mangli Thumma ila roh Zuma ilah ruh jami aulia usulnya hadibal jamusaleha ahli tipes mualaf muslimin wahli murbit penggurang mualaf muslimin wahli ma'alawil baki walzambl walburaidan juru jami tu Rabbi Bashar usul ilah man kahf sabik hazuran mana fi hadi Madis wa ikhwatina wa ikhwana wa alidina wa aldiqum wa amwatina wa amwatikum wa man kahf sabik hazuran mana anallah yaghfir lahum rahmuhum wa yu'ali darajatin fil jannah wa infaunya bi asrarihim usul وأخينا أدى من السلطة بجاية أن الله يغفر ومرامهم ويعلي درجاتهم في الجنة وانفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا آخرى وأن الله يقسم لهم بأفراح ذن من ثواب هذه ليلة وخيرها وسرها ومددها ويدخل في كبرهم الرحمة والرحمة والفسحة والأمان والمغفرة والردوان سكنهم الجنان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرا الطيبة بركة فيه بدون طاب المشرق ملطف راحة وسلامة الطافك واليداية والرضا العينية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفجرنا وإياكم في الدين ويجبنا Ya Aku minalaibadhihu sawlihin, minalaulama, al-amirin al-muksinin wajil kareem. Dan semoga berkat bacaan Maulid di malam hari ini dan berkat orang-orang saleh yang telah kami sebutkan. Allah Subhanahuwataala mengampuni dosa kita semua, menerima seluruh amal saleh kita, mengabulkan seluruh hajat kita dunia maupun akhirat yang diridhoi Allah Subhanahuwataala.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 dipanjangkan umur dalam segala kebaikan kenikmatan ketaatan keridhaan kesehatan kebahagiaan kekayaan kemudahan dan diakhiri usia kita ke semua kelak dengan husnul khatimah ala hadiniah wa ala kulli niyatin salihah jami'atan nafiah wa ala mana wa habibi wa ila hadratin nabi sallallahu al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مادك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صلي على محمد أحلاً وراء منطقاً وأخداق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسل يا ربي صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقاب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 يا ربي صل على محمد واصلح و سهل ما قد تعوق يا ربي صل على, علي, على محمد وافتح من الخير كل مغلاق Ya Rabbi, salih ala Muhammad wa alihi wa man bin nabi ta'alaq. Ya Rabbi, salih ala Muhammad. Ya Rabbi, salih alihi wa Ya Rabbi, salih Al-Fatihah. Assalamualaikum uh خلق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلقين فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله سارير رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هورة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبين في الخلق وآخرهم في البعض وقد تعدلت الروايات بأنه أمل الخلق وجودا وأشراكهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم